ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 يُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا يُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ الله لا يغفر ان به ويغفر ما دون ذلك يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يدعون إلا لعنه الله لعنه الله وقال لاتخذنا من عبادك نصيبا مفروضا اخ لن اتخذنا من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدِينُهُمْ وَلَا أَمْرًا لَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْنَا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرًا لَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله يستكبن اذان الانعام ولا امرا لهم تلاغير خلق ما ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا فلن يتخذ الشيطان وليا الخاشع الخاشع مبينا يعيدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان الا غرور أَلاَ إِنَّ كَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ وَلاَ يَجِدُونَ عنها محيصا